ما في هذا ماي نظيف ماكو جبلي من تحت من شيخنا جيب لي من تحت انا جيبه من تحت قل له ماي مو مو حار جيب لي ماي بارك صباحكم الله الخير هذا قبل الحواشي لا ما جاء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في ثمرات البحث في الوقت الاختصاصي والوقت المشترك وذكرنا ان من الثمرات المسألة الرابعة من المسائل التي فرعها سيد العروى قدس سره على هذا البحث وقلنا بأن هذه المساله لها صور وصل الكلام إلى الصورة الرابعة منها وهي إذا بقي من وقت العشاءين مقدار أربع ركعات فهذا الوقت إن صرفه في العشاء استوعب الوقت وإن صرفه في المغرب بقي مقدار ركعة يمكن تتميمها عشاء بقاعدة من ادراك ولكن سيد العروة قدس يسر وأغلب من علق على العروة إلا الجواهري ذهب إلى أن المتعين صرفها في العشاء فإذا بقي مقدار أربع ركعات تعين في حقه صلاة العشاء وليس له أن يصلي المغرب ثم تبقى مقدار ركعة يدخل بها في العشاء ويتممها بحديث من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت وذكرنا أمس أن ظاهر كلام سيدنا قدس سره توجيها لرأي صاحب العروة مورد إشكال ولكن بالتأمل في أطراف كلامه الظاهر أن كلامه تام ومبنى صاحب العروه صاحب العروة تام وبيان ذلك أنه في الفرع السابق وهو ما إذا أدرك المكلف مقدار خمس ركعات من الوقت الظهرين إذا بقي مقدار خمس ركعات من وقت الظهرين فقد أفاد الجميع بأنه يقدم الظهر ثم يصلي العاصر بالركعة الباقية ثم يتممها بحديث من أدرك بينما هنا في هذا الفارع إذا أدرك مقدار أربع ركعات من وقت العشاءين، يتعين صرفها في العشاء والسر في ذلك انه اذا ادرك مقدار خمس ركعات من وقت الظهرين فقد ادرك الوقت المشترك لا محاله مع غمض النظر عن حديث من فحتى لو اغمضنا النظر عن حديث من أدرك فإنه قد أدرك مقدار ركعة من الوقت المشترك لأن المفروض أن ما أدركه مقدار شنوه؟ خمس ركعات إذن فمقدار ركعة من الوقت المشترك لا محاله لا ما بين السيد الخير والجميع بلا تفصيل فهو في الفرع السابق قد أدرك الوقت المشترك مع غمض النظر عن حديثي لا تعاد مع غمض النظر عن حديث من أدرك وحيث إنه قد أدرك الوقت المشترك أي أدرك ركعة من إحدى الفريضتين في الوقت المشتراك فقاعدة من أدرك تنضم إليه لأنه لا مانع من انضمامها ما دام قد أدرك ركعة من إحدى الفريضتين من الوقت المشتراك تنقح موضوع حديث من أدرك فتنضم إليه قاعدة من أدرك وبالتالي فهو فالنتيجه أنه قد أدرك الوقت المشترك بتمامه فقد أدرك الوقت المشترك بين الفريضتين بتمامه فتجري فيه أحكام, ال... شنو؟ أحكام الوقت المشترك من ان مقتضى مراعاه الترتيب بين الفريضتين شنو تقديم بينما في محل كلامنا حيث لم يدرك المكلف الا مقدار 4 ركعات اذا لم يدرك ركعه من الوقت المشترك مع غمض النظر يعني لو اغمضنا النظر عن حديث لا تعاد فهو عفوا لو اغمضنا النظر عن حديث من ادرك فهو لم يدرك ركعه من الوقت المشترك وانما ادرك الوقت المختص بصلاه العشاء فان مقدار اربع ركعات من اخر الوقت خاص بصلاه العشاء فهو لم يدرك ركعه من الوقت المشترك إنما يكون قد أدرك ركعة من الوقت المشترك إذا اقحمناه حديث من أدرك فلا بد أن نبحث هل أن حديث من أدرك يشمل المقام أو لا يشمل المقام بينما في الفرع السابق كان يشمله بلا مانع في هذا الفرع لا بد أن نبحث هل حديث من أدرك يشمل أم لا يشمل فنقول لا يشمل حديث من أدرك المقام والسر فيه أن حديث من أدرك لا يشمل التعجيز الاختياري يعني لو دار الأمر بين أن تصلي تمام الصلاة في الوقت وبين أن تصلي ركعة منها في الوقت والباقي خارج الوقت فهل يتكفل حديث من أدرك تعين الصورة الثانية وهذا هو الحاصل بالنسبة لصلاة العشاء فإن المكلف إما أن يصليها في تمام الوقت لأن هذا وقتها وإما أن يصلي منها ركعة ويتممها بحديث من أدرك فهل إذا دار الأمر في صلاة بين أن تصليها بتمامها في وقتها وبين أن تصلي ركعة منها فهل تتكفل حديث من أدرك تعين الفرض الثاني قطعا لا يعني لا ظهور في لسانه لتعيين ذلك ما دمت تقدر على الاتيان بنفس هذه الصلاة بتمامها في الوقت فحيث إن حديث من أدرك قاصر عن الشمول لمثل هذا الفار فلا محاله إما أن يصلي المغرب وتكون تلك الركعة من العشاء قضاء لأنه لا يعقل التبعيد في الصلاة الواحدة فهي اما أداء إن شملها حديث من أدرك وإما قضاء إن لم يشملها وقد قلنا بأن الحديث لا يشملها وإما أن يصلي العشاء في وقتها فبما أن هذا الوقت وقت العشاء إما لأجل اختصاص الوقت بصلاة العشاء كما هو مسلك المنسوب إلى المشهور وإما لأن الأمر الفعلي هو أمر بها لأجل المزاحمة كما هو مسلك السيد الخوي ومن والاه فلأجل ذلك يتعين الاتيان بشنوب صلاة العشاء ذكر لي يعني ما ليش المانع المانع ليش من التعجيز الاختيار تصل قاصر انت اما ان تصلي العشاء بتمامها في الوقت او تصلي ركعه منها يقول حديث من ادرك انت لم تدرك الا ركعه منها فن بعد هذا ضيعت كف الحديث من ادرك اقول لك انا اما ندرك أن العشاء بتمامها أو ادرك رأي يقولي لا أنت أدركت ركعة شون بحاجة هذا مفاده إذا لم تدرك إلا ركعة وليس مفاده إذا أدركتها بتمامها ودار الأمر بين أن تصليها بتمامها أو تدرك ركعة فقد أدركت ركعة هذا لا يستفاد منه إذا لم تدرك إلا ركعة كما قلنا في الفرع السابق في الفرع السابق قلنا شنو؟ هو ادرك خمس ركعات قطعا من احدى الفريضتين لم يدرك الا ركعه هنا ينطبق حديث من ادرك قطعا حديث من ادرك يشمله بلحاظ إحدى الفريضتين يعني اذا انا ادرك مقدار خمس ركعات اذن قطعا من احدى الفريضتين لم ادرك الا ركعه تشملني حديث من ادرك بعد أن شملني حديث منها بدون تعيين لا ظهر ولا عاصر شملني حديث من ادرك بلحاظ احدى الفريضتين صار عندي الوقت وقتا مشترك صار الوقت مشترك تاتي احكام الوقت المشترك مقتضى رعايه الترتيب ان تقدم الظهر على العصر بينما هنا لو اغمضت النظر عن حديث من ادرك في رتبه سابقه لا يقال لي انت قطعا لم تدرك الا ركعه من احدى الفريضه خبا يقال لو اغمضت النظر عن حديث من ادرك لا ياتي في حقي انني قطعان بالنسبه لاحدى الفريضتين لم ادرك الا ركعه لا بل بالنسبه الى العشاء ادركتها بتمامها لان هذا وقتها المختص على مبنى والامر الفعل بها على مبنى اخر كيف تقول انا بالنسبه لاحدى الفريضتين لم ادرك الا ركعه كيف تقول هذا إذن في الفرع الثاني ليس موضوع من أدرك منقحان في حد ذاته لأن الأمر دائر بين أن أدرك فريضة بتمامها في الوقت وبين أن أدرك فريضة وركعة من فريضة أخرى ولا يتكفل الحديث من أدرك لتعيين أحد الفرضين <تصفيق> نفس الكلام وشنو صح هنا تسقط شرطية الترتيب يا سيدنا لأن شرط الترتيب ذكري فلا يقاس به فرض الالتفات الذي هو محل كلامنا جبنا شرطية الترتيب قلنا ببركة قا حديث من أدرك في الفرض الأول يأتي شرطية الترتيب أنا انا الان يا اصلي العشاء بتمامها يا اصلي منها شنو ركعه فاذا قدمت المغرب عليها فقد عجزت نفسي عن العشاء تعجيزا اختياريا تبع وهذا ما يقول السيد الخوي ان حديث من ادرك لا يشمل فرض التعجيز الاختياري يعني انت لو قدمت المغرب باختيارك من الطبيعي لا يبقى من العشاء إلا ركعة إلا أن هذا باختياره لأنك لم تدرك من العشاء إلا ركعة هذا اللي يقول السيد الخوي، هذا الخون ما ليه هذه الصورة الرابعة الصورة الخامسة من المسألة إذا كان في السفر فبقي مقدار أربع ركعات اي ما بينه وبين نصف الليل مقدار شنو أربع ركعات وكان في السفر فهو ليس مطلوبا بالعشاء تمام مطلوبا بشنو بركعتين من العشاء يعني بأن صلاته ركعتان نعم فهنا في مثل هذا الفرد ما هو حكمه تبين من الفرع السابق نعم يصلي المغرب لانه اذا كان مطلوبا بخمس ركعات ثلاث مغرب وركعتين عشاء والوقت يسع مقدار اربع ركعات فعلى كل حال ادرك الوقت المشترك على كل حال أدرك بعض الوقت المشترك فحيث إنه أدرك بعض الوقت المشترك يأتي أحكام الوقت المشترك من لزوم رعاية الترتيب فيقدم المغرب ولذلك فالفرق بين هذه الصور كلها هي سطر واحد هل أدرك ركعة من الوقت المشترك؟ أم لا فإن أدرك ركعة من الوقت المشترك شمله أحكامه إلا فلا الصورة الأخيرة إذا بقي أقل كما لو بقي ثلاث ركعات بالنسبة للمسافر إذا بقي للمسافر من الوقت مقدار ثلاث ركعات فإما أن يصرفها في المغرب فتكون العشاء قضاءا أو يأتي بركعتين من العشاء ويبقى مقدار ركعة للمغرب فأيهما هو المقدام فهنا اتجاهات ثلاثة يا سيدنا الاتجاه الأول تقديم المغرب وقد أشار السيد الإمام إلى مستند هذا الوجه في كتاب الخلال صفحة 187 قال بدعوى يعني وجه هذا بدعوى أنما دل على الاشتراك. وهو قوله فإذا غابت الشمس دخل وقت العشاءين يعني هذا الوقت كله وقت لمن؟ للعشاءين بأن ما دل على الاشتراك بضميمة ما دل على ترتب العشاء على المغرب أي أن سبق المغرب دخيل في صحة العشاء كقوله مثلا الا ان هذه قبل هذه دليل يعني المجموع من الامرين ان الوقت مشترك وان الترتيب مطلوب فالمجموع من الامرين اذا كان الوقت مشترك والترتيب مطلوب دليل على لزوم الاتيان بالمغرب لا محاله وما دل على مزاحمه المتاخر ش تقول فيه يعني كأنما هذا دفع دخل، فإن قلت هناك نصوص دلت على أنه إذا وقع التزاحم بحيث لم يسع الوقت إلا قلوا يال فريضة واحده قدم المتاخر وما دل على مزاحمة المتاخر وأنه لو اتى بالمتقدم تفوته كلتا الصلاتين شنو الصحيح هذه صحيحه الحلبي ولا يؤخرها فتكون قد فاتتا جميعا مقتضى صحيحه الحلبي ان المتاخر يقدم هذا هذا هو الاشكال يجاوب عليه السيد مخصوص يعني هذا الكلام مخصوص بالظهرين هذه الرواية وارده في الظهرين ولا يؤخرها يعني شنو العاصر يعني ليصل للظهر اول ثم العاصر ولا يؤخرها اي العاصر فتكون قد فاتتا جميعا مخصوص بالظهرين ولا يمكن الغاء الخصوصيه لما لأن الوقت الاضطراري للعشاء باقين يعني هناك في الظهرين بعد ما عنده وقت اضطراري يعني بغروب الشمس شنو انتهي وقت الظهرين بينما في العشاءين يوجد وقت اختياري يوجد وقت اضطراري فنصف الليل وقت للعشاءين للمختار وما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت لهما للمضطر فلعله فلعل الامام انما قدم العصر على الظهر في صحيحه الحلبي لمنه لانه لا يوجد وقت اخر للعصر بينما لو سئل عن التزاحم بين المغرب والعشاء قد لا يقدم العشاء لان هناك وقتا اضطراريا للعشاء يمتد الى طلوع الفجر فمع احتمال الخصوصية لا يمكن تسريه مفادي صحيحي الحلبي إلى محلي بحثنا إذن فالمتعين تقديم وقت المغرب أفضل تقديم المغرب ولم يناقش في ذلك شو تقوله أرباب العزاء هل يقدم هل هذا الدليل تام أم لا يقول عندنا دليل يدل على الاشتراك إذا غابت الشمس دخل وقت العشاء زي. ومن جهة أخرى الترتيب معتبر بين الفريضة إذا الوقت الباقي وهو مقدار شنو ثلاث الآن هننتكلم وهو مقدار شنو ثلاث ركعات وقت مشترك بحكم الدليل الأول ويشترط في الوقت المشترك الترتيب بين الفريضة فلا محل مقتضى الترتيب تقديم المغرب إن قلت بأن الشارع قدم الع قدم ال... الأخرى قلنا قدم الآخر في العاص لا دليل على أنه قدم العشاء من وين هذا الدليل؟ يعني قل يقال التمسك بالشاطئ بالترتيب في المورد يحتاج أن هو لو كان قادر على التبديل بين جميع الطرق في المقام غير قادر على ذلك فلا يصح يعني التمسك في الجيل الثاني من المقام أول الكلام شو التتبيل محفوظ يمكنه يعني, تقول يعني تقولون بأن دليل شرطية الترتيب في نفسه قاصر عن الشمول لمثل هذا الفرض وهو فرض التزاحم بين فريضتين في وقت معين نعم صحيح وهذا سيدعيه سيد الخوي بعده نعم يا رواية مطلق ايه ما قال يا روايه مطلقه تقصد اي روايه اللي وارده في الظهرين واضحه الدلاله في الظهرين فاذا بقي مقدار اربع قال فليبدا بالعصر ولا يؤخرها فتكون قد فاتتاه جميعا وارده اصلا في الظهرين هي الروايه عن صحيحه الحلبي لعمق المقام فجني لانه دعمها؟ يعني تمشي يعني فصل الإشكال قوله في المقام وجواب عن صحيحة الرواة الحلال فقال محل كامل يعني ليش؟ والإشكال يقول دائما إذا تزاحمت الفريضتان <تصفيق> <تصفيق> دائما إذا تزاحمت الفريضتان تقدم المتأخرة هذا الوقت إذا تقدم فيه جنو العشاء أقول في هني في المقام إن ثلاث رقاعات موجودة بالنسبة للمسافر حسب الوقت طبعا هو طب بالنسبة للمسافر ثلاث رقاعات الصلاة العشاء إنما يختص بسفر ركعتين نصائح ركعتين أما في الرواية أربع ركعات بالنسبة للحاضر يعني فهي يكون تمام الوقت اللي هو أربع ركعات متصل بالعصر أما في المقام ثلاث ركعات إذا بتعدوها إلى موارد التزاحم سيشمل موارد التزاحم في الحضر أو في السفر فأي فرق بينهم مثلاً مثل خمس ركعات كأنه موجود كأنه خمس ركعات في الحضر يعني فرد ثلاث ركعات في السفر نضيف فرد خمس ركعات في الحضارة. لا فض أربع ركعات في الحضر لأنه كأنه يوجد، لأن آخر ركعتين تصب العشاء، فقد ركعت مسودة في النهار. خم. هذه الركعة تقطع وقت مشترك بينه بين صلاته. فأصل ورود فرد الإشكار في, في التزاحم والجواب هنا. يعني مو خاص مقدار ركعتين من آخره بالعشاء؟ فقد ركعت مشتركة، يعني كأنه ورد مثل مورد خمس ركعات في الحضر خم. لا مورد أربع ركعات في الحضر حتى تفيد بروات الحلمي واستوى مناقشة والجواب. يعني تقول ماكم زاحم؟ ما هو ماكو كم زحم بضميمة حديث من أدرك له بدونه؟ يعني ببركة أنه يوجد ثلاث ركعات عندنا وقت مشترك وتخرجت عندنا وقت خاص وهو مقدار ركعتين من الأخير. ففي ركعة فبقيت مقدار ركعة. ركعة زين. فهذا هو وقت خاص بالعشاء ماكو كشارة. أدري. لأنك قدمت الآن اعتمدت على هذا الدليل وهو تقديم الآخرى. كنا مثل ما ذكرنا في خمس ركعات في الحضور. هناك وقت ركعة واحدة مشتركة على كلها. فيجي عليها آثار الوقت المشترك. فعله لأنه مقام مثل مقام أربع رحات في, في الحضاء حتى نأتي برواية الحلفي ونجا. بلى هذا الكلام صحيح. فصي إذا صلّت أربعة رحات بدأ المشرّ. تأتي على لا هو يقول على. الموعب بالوقت المشترك, بدأ المشترك, بدأ المشترك لا يقول في الصورة الثانية في الفرض الثانية. نعم إسعها خمسة رحات يعني لو لا في البداية. يعني لو صلى الركعات تبقى الفعامسة موجودة يقدر يصلي بيصالة ثانية أما ببعض منه صلى الركعات لا يبقى شيء ما بيبقى خطوك نعم. شي تجاوب على الكلام الشيخ أقول أنه... الشيخ يقول هو بس ثلاث ركعات لا تنسوا لو صلى المغرب لا استوعبت الوقت أقول لا ما في لون أحب. فهو لم يدرك ركعة من الوقت المشترك على كل حال مثل ما إذا أدرك خمس ركعات في الحضار دائماً. هنا لم يدرك ركعة من الوقت المشترك على كل حال كي يضم إليها حديث من أدرا. وإحنا دائما عشان نعرف المشكلة ناخذ ناقش عن الحضاء قد نعارب ركعات قاعدة بالنسبة للقاص ونرحبتين بالنسبة للإشارة. لا لا لا لا, لا لا لا لا لا لا. تنحسبوها بليحاظ مجموع الفريضتين. بليحاظ مجموع الفريضتين هل أدركت ركعة من الوقت المشترك أم لا؟ بلاحظ المجموع ما أدرك ركعة من الوقت المتصل. متى ما أدرك ركعة على كل حال. وبعدين يقولوا بأف ما إذا أدرك أربع ركعات في الحظ. يقول هو لو قدم المغرب لا أدرك ركعة من العشاء وتممنا بحديث من أدرك. لابد يلاحظ المجموع يقول أنا مع غمض النظر عن حديث من أدرك أدرك ركعة من الوقت المشترك حتى يجي حديث من أدرك. أما أنا ما أستطيع أن أدرك ركعة من الوقت المشترك على كل حال لأنني لو قدمت المغرب ما أدركت شيئا كيف يكون إذن فالصحيح في مناقشة هذا الوجه هو دعوى قصور دليل الترتيب عن الشمول لمثل هذا الفرض كما سيأتي بيانه من سيدنا قدس سره هذا الاتجاه القائل بتقديم المغرب الاتجاه الثاني القائل بتقديم العشاء وهذا الاتجاه القائل بتقديم العشاء استند إلى وجوه الوجه الأول ما أشار إليه سيد الإمام قدس سره ايضا في كتاب الخلال صفحة 187 محصله أن الآية وهي قوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا بضميمات يعني الايه بضميمات ما دل على ان اخر صلاه من اليوم هي صلاه العشاء يدل يعني المجموع منهما على أن المأمور به في هذا الوقت وهو الذي لا يسع إلا مقدار أربع ركعاته هو العشاء فهم يريد يرجع لصحيحة الحلبي حتى يقال بأن الخصوصية محتملة يقول لنا عندي دليل آخر على تقدم العشاء الآية قالت أقم فهناك أمر أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر اذن الصلاه في غسق الليل الذي هو معناه جنوب انتصاف الليل بعد اذن الصلاه في غسق الليل يعني حين انتصافه مامور بها اي صلاه مامور بها اضم اليها شنو الروايات الداله على ان اخر صلاه من اليوم هي صلاة العشاء فبضميمة هذا إلى هذا يستفاد أن الصلاة المأمور بها فعلا في مثل هذا الوقت شنو؟ والعشاء فهي المقدمة شنو مثل هالروايات؟ هو ما أشار إلى هذه الروايات؟ لعل مقصوده مالي. مثل صحيحه بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال إن الله يقول في كتابه لإبراهيم فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي وهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمر وآخر وقتها الى غسق الليل يعني نصف الليل باب ستة ستة عشر حديث اثنين من أبواب المواقيت وموثقة معاوية ابن وهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة إلى أن قال ثم أتاه حين سقط الشفق يعني أوامر متعددة أول شيء أمره بالظهر ثم لما صار ظل امره بالعاصر ثم لما بلي غاب الشفق أمره بالمغرب ثم اتاه حين ذهب ثلث الليل فامره فصلى العشاء الى ان قال ثم قال وما بينهما وقت يعني وقت مشترك سيد الخوي هم يقول فهذا صريح في ان هذا الوقت يعني من الثلث الى النصف وقت العشاء فهل ما أفاده السيد الإمام قدس سر تهمون من أننا إذا ضممنا الآية التي تفيد أن هناك امرا بالصلاة مع هذه الروايات التي تدل على أن آخر صلاة أمر بها النبي صلى الله عليه وآله شنو؟ صلاة العشاء نستفيد أن المأمور به بالفعل في هذا الوقت أي وقت التزاحم وهو مقدار ركع. ثلاث ركعات عن نصف الليل هو شنو خصوصه صلاه العشاء افديامو مفيد نعم صلاه نعم نعم احسنت أحسنت يا شيخنا شيخ, شيخ جعفر جعلك الله كاشف الغطاء ان شاء الله فيقال بان هذه الروايات في مقام بيان التشريع الاولي وان الله شرع في اليوم خمس صلوات وهذه اوقاتها فهو في مقام بيان الوظيفه الاوليه واما على فرض التزاحم وعدم سعه الوقت لاكثر من ثلاث ركعات بحيث يدور الامر بين تمام المغرب او مغرب وركعه من العشاء فهذه الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهه كي يتمسك بها لافاده تعين العشاء لكن النتيجه مشكله بتصير في مشكله اللي ما يقبل صحيحه الحلبي يقول خاصه بالظهرين وما في امر جنوبي بتقديم العشاء عند التزاحم سيقع في ورطة شو يسوي اه هذا المشكلة نعم هذا اللي ابعد ما اقولوا التخير مخالف لل خارق للإجماع مخالف للضرورة التخير بعد شو تسوي انت ما يخوفه يخوف الفقيه من انه شو يسوي اه زين الوجه الثاني لتقديم العشاء ما ذكره سيدنا قدس سره في المقام بناء على الوقت المختص يعني بناء على مقولة الوقت المختص وهو أن آخر الوقت بمقدار أربع ركعات خاص بالعشاء أو بمقدار ركعتين بالنسبة للمسافر خاص بالعشاء قال لأن تقديم المغرب هذه عبارة في التنقيح صفحه مائتين وخمسة عشر جزء إحدى عيش لان تقديم المغرب فيما بقي من الوقت وهو مقدار ثلاث ركعات مفوت للعشاء من غير مسوغ فانه اذا صلى المغرب صارت العشاء كلها خارج الوقت بخلاف العكس اي لو قدم العشاء فصلى ركعتين فبقي مقدار ركعة من الوقت أمكن أن يجعلها مغربا ويتممها شنو؟ بالعكاز بحديث من أدرك هذا هو الوجه ثم يشكل على نفسه إن قلت تقديم العشاء أيضا مفوت للمغرب لأن الركعة المدركة ستكون خارج الوقت لان مقدار ركعتين من اخر الوقت خاص بالعشاء فسوف يكون مقدار ركعة من المغرب شنو خارجا عن الوقت قضاء لا محاله قلت فان قلت ان تقديم العشاء ايضا مفوت للمغرب لوقوع الركعة المدركة في وقت الاختصاص للعشاء فمشكلة التفويت مشتركة بين الصورتين فما هو الوجه في تقديم العشاء قلت الأصح أن تقديم العشاء بمرجح لا مع عدم المرجح شنو المرجح اسمع عبارته إذ مع تقديم العشاء تقع الصلاة بتمامها يعني صلاة العشاء في الوقت الاختياري الاولي وأما لو قدم المغرب فلا تقع منها يعني العشاء فلا تقع منها يعني المغرب في الوقت إلا ركعة واحدة فيحتاج التتميم إلى شنو؟ حديث من أدرك ولا ينبغي التأمل في أنه كلما دار الأمر بين مراعاه الوقت الاختياري لصلاة أو الوقت الاضطراري لأخرى فالأولى والأحرى هو الاول اذ يدور الأمر بين الوقت الاختياري لصلاة العشاء وبين الوقت الاضطراري شنو صلاه المغرب فايهما المقدم يقول لا اشكال ان الاولى والاحرى تقديم الوقت الاختياري للصلاه على الوقت الاضطراري للصلاه الاخرى فما في المتن من تقديم العشاء هو المتعين أما بناء على مسلك في الوقت المشترك سيأتي بحثه غدا إن شاء الله تعالى نعم